بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بالنسبة للمعاطات قلنا أن البحث لعله كان من الناحية الأقلائية والغرفية واضح لم يكن هناك لعله حاجه الى البحث ذلك لانه طبعا العرفاء العقلاء يقولون باستكازهم بعملهم انه الاراده الاراده المعامله القلبيه لا تكفي لتحقق المعامله ولتحقق العقد بل لا بد من إبراز لذلك إبراز بقصد الإنشاء للاخبار بس الفرق بين الإنشاء والإخبار شنو بحث لا نريد أن ندخل فيه وهو مبحث في محله وفي علم الأصول بل كتب الفقيهة رأيت بعضهم داخلين هذا البحث نحن لا نريد أن ندخل هذا البحث اجمالا هكذا اجمالا أن العقد الذي هو ربط تبادل إضافتين أو ما شئت فعبر هذا لا يمكن أن يكون بمجرد الإرادة الباطنية بل يجب من مبرز لكن أن ذاك المبرز ما هو هل يجب أن يكون كلاما لفظيا أو يجب أن يكون كتبا في السجلات او يمكن ان يكون فعلا مع الافعال حينما يكون مبرزا اما وحده او اذا احتاج احيانا الى قرينه القرينه نفترض انها موجوده هذا ما كان المفروض ان يكون عقلائيا وعرفيا محل كلام انما الذي اوجب ان المحققين خاروا هذا البحث هو ما نسب إلى المشهور من المشهور الاج... القدامى من الإجماع على بطلان المعاطات أو على عدم لزوم المعاطات أو ما شاكل ذلك وعلى الإجماع هم قلنا نحيلكم في معرفة الآراء المتكثرة على الكتب المطولة ومنها كتاب السيد الخوي رحمه الله و... وكتاب السيد الإمام رحمه الله و... الكتب الأخرى المطولة الموجودة في المقام وشيئا ما مختصرا هم كتابي هذا فقل أعوذ الجزء الأول هذا هذا المرحلة هم نطويه نحن لا ن لا داعي لبحثها هنا ولا وإنما نشير إلى أن الإجماع هنا بي معايب ثلاثة أولا إجماع منقول على كل حال ولا حجية الإجماع المنقول ثانيا لنفترض أنه إجماع مخصل ولكن بما أننا أساسا لا نؤمن بحجية الإجماع وإنما نأخذ بالإجماع حينما نأخذ إذا خلق لنا حدسا قطعيا أو على الأقل اطمئنانيا بأن الحكم الشرعي هو هذا وإلا علماءنا أكابرنا أفاضلنا منين أخذوا هذا؟ لابد هذا كان هذا هو الحكم الشرعي حدس ويكفي في كسر الحدس الإجماع المتأخر للمحققين الكبار يعني ما معظم مثلا في زماننا أو في قريب من زماننا هناك خلاف في أن المعاطات في البيع حالها حال العقل اللفظي هذا الاتفاق الكبير شبه الإجماع أو إجماع في زماننا وفي مقارب زماننا من المحققين لابد يكشف عن انه عن ان هؤلاء الاكابر راوا خللا في كلام الاكابر القدامى لا تقول يكشف كشفا قطعيا لا لعلوا هم كانوا على حق هدول على باطل لكن على كل حال احتمال يحقق احتمال ان هم هؤلاء اولئك اخطؤوا هذا الاحتمال يمنع عن الحادث هذا ثانيا وثالثا ما أشارنا إذا من أن اختلافهم في الآراء ست آراء أقول ثمان آراء أقول اربع آراء أقول اختلافهم في الآراء المذكورة المنقولة عنهم في كتبنا المطولة يعني كتب الأصحاب رضوان الله عليهم ومن دون أن يرجع الإجماع المركب إلى الإجماع البسيط على شرح شرحته فسماك دعي أكرر ما يجعل الإجماع المركب إلى الإجماع البسيط عندئذ هذا أكبر عائق وأكبر مانع من أن يجعلنا نحدث من هذا قول الإمام وعليه فسمادنا أصنع نكتفي هو بهالمغدار وهو أنه العرف والعقلاء هكذا يقولون بلا شك عملان وارتكازان هذا المفهوم للعرف والعقلاء أنه لا فرق بين المعاطات وغير المعاطات عدا أن المبرز اختلف المبرز قد يكون لفظاً قد يكون كسجيلاً قد يكون عملا قد يكون فعلا نكتفي بهذا المقدار طبعا هم من لم نكتفي بهذا المقدار ما دام صار هذا الخلاف بين القدماء قدامة وال والمتأخرين خشية أن القدامة قدامة كانوا على حق هذا العلم وارده والمتأخرون أخطأوا محتمالات فلا نستطيع ان نكتفي بهذا المقدار ويجب ان نراجع شيئا مراجعه تفصيليه شيئا ما الادله التي يستدل بها على ان كلا كالبيع تفيد ملكا لازما هموملك متزلزل تفيد ملكا لازما لا بد من ال من... انا اعقد البحث حول ان شاء الله حول أن المعاطات تفيد ملكا ولا أعقد البحث حول أن المعاطات تفيد الملكة لازم اللذوم بهالشك بهالنمط الموجود في الكتب ما أرجح أن نبحث لأنه إذا أثبتنا أن المعاطات تفيد ملكا وأنه وأنها بيعون أنه إذن يجب أن نرجع الى ادلة لزوم البيع بعد نفتح بابا نفر للمعاطات بالخصوص مع المعاطم المعاطات بيعه يجب ان نرجع الى ادلة لزوم البيع فان احببتم ان رغبتم خب نبحث ادلة لزوم البيع لا بأسمي واذا تقولون ان لزوم البيع خب واضح ما يحتاج الى بحث ما نبحث هذا راجع لكم انتوا اختاروا ما تشاون هذا موضوع فعلا الان محل كلامنا الملك ان المعطات تفيد الملك هذا محل كلام وقلنا اننا بحثنا بثلاث حلقات في الحلقة الاولى نبحث ادله ان المعطات تفيد الملك في الحلقة الثانية نبحث الدليل اللفظي بعد نترك الإجماع أنه هناك إجماع لدى القدامة على عدم الملك هذا لا نتركه تركه إنما نبحث الدليل اللفظي الذي يستدل به على أن المعاطف لا تفيد الملك في الحلقة الثالثة نريد أن نشير إلى تنبيه واحد من التنبيهات التي عقدها أكاب الرغوان الله تعالى عليهم في بحث المعاطات وهو تنبيه أنه هل أن المعاطات تجي في سائر العقود أو تختص بالبيع واهتمامنا بالذات يقع على موضوع عقد النكاح لأنه قد يقال لم لا إذا صارت المعاطات وفق القاعدة والصحيفة أو تمسكا بالإطلاقات خب لم لا نتمسك بالإطلاقات في عقد النكاح أو لم لا نتمسك بال بالقاعدة في عقد النكاح فنقول في النكاح أيضا بصحة المعارضات هذه الحلقات التي نريد أن نبحثها أما الحلقة الأولى من البحث وهي أنه البيع بما نستدل على أنه المعاطة بالعون وأن المعاطة تملك أول دليل قد يذكر في المقام مسألة سيرة المتشرعة يقال أن سيرة المتشرعة قائمة قديما وحديثا على المعاطة سأفرض أنه في في الأشياء الجليلة والكبيرة والمهمة يسجلون تسجيل أو على الأقل أو على الأقل يعقدون عقد لفظي هذا ليس من باب أنهم يفرق ال... ال... يفرقون بين الحقيق والجليل وإنما هذا إن كان فهو من باب أنهم يريدون يتوثقون توثق أكبر من, أ... من وقوع البيع ثاني يوم إذا أجدك قال انه لا أنا ما بعتك أنا أمطعتك هذه كانت إباحة كانت هيك أبحث لك التصرف أنت هم أبحث لي التصرف الثمن الآن بعد نسحب الإباحة الإباحة هم لو جاء وقال شيء من الخبيث خب في المحاقرات ما يخلق هذه مشكلة لكن في الأمور الجليلة خب هذا يخلق مشكلة أنا على الأقل عندي أن أقول كيف ما بعثني وأنت قلت بعت والاوثق من ذلك السجلات التثبيت التي التثبيت الذي يقع في السجلات لدى العقلاء في الامور المهمه في العقار في ما شابه حتى هذا ما يكتفون به يسجلون حتى لا يكون هناك مجال للانكار تنكر سجل الحكومه موجود سجل القاضي موجود و اما انه كان هذا نتيجه التفكيك والتفريق بين المحقرات والامور الجليله خبله وهذه وها السيره يقال انها متصله بزمان المعصوم هكذا يقال فاذا كانت متصله بزمان المعصوم السيره المتشرعه ما ماخوده ما الا من ائمتهم مو هشي قلت السيره فنعرف بذلك راي ائمتنا هذا البيان الذي يمكن أن يذكر في المقام أنا أقتصر على رد هذا البيان بجواب واحد وهناك اجوبه أخرى أجوب أخرى موجودة في الكتب مثلا أشير إلى أحدها يقولون كيف تفترضون أن هذه سيرة متشرعة بينما قديما أصلا خالفوا هؤلاء أصحاب السيار العملية خالفوا مراجعهم وعلماءهم فإن علماءهم ومراجعهم أكثران لا تقول اجماع بس أكثران كانوا يمنعون تصول الملك في المعضة هم شو متشرعين هذولا إذن لا أبالغ مو شرّ، أو أقول هاي مو سيرة هاي شيرة، خب هذا يقال، أس أنا ما أريد أقول يعني هذا موجود في الكتب وأنا أريد أن أكتفي بأقل مقدار أنا أقول أفرض أن السيرة موجود وأن السيرة متصلة بزمن المعصوم لكن هذه لكي تكون سيرة متشرعيه يجب أن تكون هذه السيرة معخوذ من أعمتنا بينما هذول ضمن أنهم متشرعين عقلاهم لا شك أنهم عقلا ولا شك أن الارتكاز العقلائي الذي شرحناه وإن قلنا أنه هذا لا يكفي دليلا وصار بناءً أن نبحث الأدلة لكن الارتكاز العقلاء خو هما هم العقلاء الارتكاز موجود أدهم فمن قال لنا أن هذه السيرة العملية مالتهم مو راجع إلى اتكازهم العقلاء من قال لنا قد تكون راجعة الارتكاز العقلاء خو بقول العقلاء في زمن الأئمة هشكل سووا والأئمة ما ما منعوا خو ما يخالف هذا تمسك بالسيرة العقلائية بعد مو تمسك بسيرة المتشرف إذن التمسك بالسيرة المتشرع على ما جعل له في المقام هل. طبعا بهذا البيان تسلسل البيان أوضح أن الدليل الثاني هي السيرة العقلائية قال الدليل الاول ما قدام لثبته وهي سيرة المتشرعه لعدم العلم بأنه هذه السيره جذورها مو هي السيره العقلائية التي هي موجوده قطعا وما هو ال... وليس جذور جذورها ليس ليست عباره عن الارتكازات العقلائية والتي هي موجوده قطعا هذا لا نشكش ان شككنا في السيره المتشرعه لا نشك في سيرة العقلاء إذن الدليل الثاني السيرة العقلاء والمتصل بزمان المعصوم وهذا الدليل الثاني أصل هذه السيرة لا نشك فيها وأصل هذا الابتكاز واضح وعرفي لدى كل واحد واحد من عدنه وحتما كان عرفيا. لدى كل الأجيال وإلى زمان المعصوم أصل ذلك لا نشك فيه إنما يقع الكلام في الرادع هل هناك رادع عن هذه السيرة؟ وهو قوله إنما مثلا إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام أو ليس هناك رادع إن لم يكن هناك رادع خب هذا خير دليل على أن المعاطب في الملك طبعا البحث عن الرادع نؤجله نؤجله فعلا إلى أن نصل إن شاء الله إلى الحلقة الثانية من حلقات بحثنا الثلاث اللي أشارنا إلها في الحلقة الثانية رح نبحث أنه هل هناك دليل لفظي؟ بعنا عن الإجماع وأنفى الإجماع هل هناك دليل لفظي يمنع عن كون المعاطات مملكة أو لا نبحث إن شاء الله هناك وهذا الدليل اللفظي يطرح بروحين بشكلين تاره يطرح هذا الدليل اللفظي بروح دليل مقابل دليل أنتوا وضحت بيّنتوا أدلة على صحة المعاطاة نحن نجيبهم دليل على بضلان المعاطف دليلنا هذا إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام مثلاً هذه روح وبروح أخرى وهي جعلها لا رادعا عن السيرة هذا يختلف البحث هذا الروح أولاً في الروح يختلف البحث يعني لو أردنا أن نطرح بالروح أول أو الروح الأولى الروح أنه دليل في مقابل دليل قد نناقش فيه سند نقول سنده ضعيف ما صار دليل في مقابل دليل وأما إذا أردنا أن نطرح هذا بروح ردع السيرة رفع السناد قد يقول قائلون ضعف السناد ما يفيدنا من افرط السند الضعيف احتمال الرادع كافي فالسند الضعيف يقين خو ما ادنى احتمال الرادع كافي قد يقال هكذا او, أو اعكس عكس عكس هذا ممكن يعني ان كان التمسك بالناس مثلا إنما يحل الكلام ما يحرم الكلام بروح دليل في مقابل دليل نكتفي برواية واحدة لو تمت سندا ودلا نقول هذا في مقابل في حين أنه لو أردنا التمسك بذلك بروح الرد عن السيرة قد يقول قائل حتى لو كان هذا الحديث سنداً صحيح ودلالة تام ما يفيد ما, ما يقدر يكون رادع عن السيرة العقلائية لأن السيرة العقلائية المتصلة متجذرة يجب أن يكون رادعها بما يناسبها مثلاً القياس رغم أن سير على القياس مو... ليست بهذا تأصل أقل, أقل تأصلا من هذا شوفوا كثير ورد الرات عن عمتنا عن القياس أو ما شاء أول من قاس إبليس كذا كذلك الروايات الكثير والكثير الوارد فأقول يختلف البحث بهذه الروح او بتلك الروح يختلف من جانبين متعاكسين على كل حال فاجمالا البحث عن الرابع نؤجله الى حين ما نصل ان شاء الله الى الحلقه الثانيه من بحثنا خوب فالس تمسك بسيره العقلاء صار فعلا معلقا انه هل ما يصير إلى أن نكمل البحث هناك الدليل الثالث مما يذكر في المقام قول سبحانه وتعالى وأحل الله البيع حرم الربا هذا يقال أن العرف لا يشك أن المعاطة بيع حتى المتشرع هم إذا لو أنهم ناقشوا خافوا أن السيرة شيرة وناقشوا ما يقولون أن المعاطف مو بي إنما يقولون أن المعاطف باطل بيع باطل أما أن المعاطف بيع لشك فيه وعليه فقوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا يشمل هذا الدليل الثالث وهذا لا يختلف في النتيجة ما نقع في مشكلة وارضة واختلاف بين تفسيري هذه الآية أم الفقهاء فصلوا الكلام في ذلك أنا ما أفصل راجعوا كلمات الفقهاء أنا أقول أحل الله البيع له تفسيرا. العمدة في أحل الله البيع تفسير أحلى الله البيع بمعنى تحليل بمعنى إمضاء السبب يعني السبب المملك وتحليل يكون تحليلا ورعيا لا تكليفيا أحلى الله البيع يعني أمضى الله البيع هذا الاحتمال الاول والاحتمال الثاني الذي يقابل الاحتمال الاول هو ان نجعل الحل حلا تكليفيا وأن نقول ان هذا تحليل للمسبب يعني تحليل لاكل المال بعدين هذا المال اللي اخذته بالبيع اكله اتصرف به تحليل لذلك هذا الاحتمال الثاني فإن اخذنا بالاحتمال الاول اذا يثبت المقصود بمن مضوق الايه بصريح الايه طبعا اقصد صريح الايه باطلاق الايه طبعا اقول باطلاق المعنى الاولي للايه هالشكل حل الله البيت يعني امر الله بالبيت خب هذا مطلق امر الله بالبيت حتى لو كان البيع معاطاتي بيع على كل حال في نظر القرف بيع يشمل فمفاد الآية الأولي فسو أقول الصريح خاف يصير يتخيل أنه يقال لله بالإطلاق مو الصريح مقصود هذا أحلى الله البيع بمعناه الأولي يدل على صحة المعاطات طبعا بالإطلاق والإطلاق حجي أما لو أخذنا بالتفسير الثاني وهو تحليل المسبب يعني والتحليل تكليفي مورقي يعني يجوز أكل المال الذي حصل بالبيع طبعا هذا نقول لها كذا أيضا بالملازمة يدل على أن البيع أيضا منظر وأن البيع صحيح وإلا لو لم يكن ممضى ولم يكن صحيح لكان ذلك اكلا للمال والباطل يقينا ملك صائب كيف أكل فبالملازمه يدل تدل الآية المباركه على صحه البدع وهام هنا تحليل للمسبب مطلقون يشمل المعطاه فذاك لازم هام مطلق يشمل المعطاه فسواء قلنا هكذا أو هكذا يصبح دليلا كاملا على مقصود هذا الدليل الرابع هم الحديث اللي أنا كاتبه مختصر أقوله والدليل الخامس والسادس نأجيبه إلى غدا إن شاء الله الدليل الرابع إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فسهم البحث عن أن هذا استثناء منقطع متصل. هل هناك ما في الكلام ما محلوفون موجودة في الكتب ما تأثر على النتيجة التي نريد أن نأخذها هل مقدار اكفينا في مقام أخذ النتيجة أن المعاطات في نظر العرف والعقلاء تجارة عن تراضي طبعا المعاطات المعاطات عن رضا طبعا ما نتكلم عن معاطات الإجباري خل ما نتكلم عن المعاطات عن رضا لا شك أنه تجار في نظر الغرفة والعقلاء تجاره عن تراضي فبأي شكل نوضح الآية وأنها السفن منقطع متصل هناك محلوفون لا بعضهم يقولون تقدير هالشكل لا تأكلوا تجارة أموالكم بينكم بكل سبب فإنه باطل إلا أن تكون, تكون تجارة عن تراض بعضهم الشكل يقولون سواء قبلنا هذا الكلام ما قبلنا على كل التجارة عن تراضي ممضاته وإهناها بعد ذاك البحث الذي ذكرناه في أحد الله البيع بعد هنا ما يجي وهو أنه هل ينظر إلى السبب أو ينظر إلى المسبب وهذا رأسا واضح أنه ينظر إلى السبب لأن التجارة عن تراضي سبب إلا أن تكون تجارة عن تراضي هذا طبعا لا تأكل ذاك ينظر إلى المسبب لا تأكل أموالكم هذا ناظر إلى المسبب لكن هل استضناء إلا أن تكون تجارة عن تراث واضحة كيفك يتقول أنه إهناهم لا تأكلوه ناظر إلى المسبب فيدل بالملازمة على صحة التجارة ومع المسبب إذا تجيب لك البحث هنا تقول لا تأكلوه هذا ناظر إلى المسبب أكل المال وصفنا من ذلك الا ان تكون الفجاره عند الى الاكل اذا صار تجار فهذا هذا هم يدل على صحه التجاره يبقى دليل وفوب بالعقود هذا بشيء من تفصيل نؤجله الى غد ان شاء الله والسلام عليكم أحمد. الله وبركاته